بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوكون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولا